بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه أما بعد المجلس الثلاثون من مجال السمع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول غضب الصحابة رضي الله عنهم بسبب التمثيل بإخوانهم ولما رأى المسلمون تمثيل المسركين لهم قالوا والله لئن ظفرنا قالوا والله لئن أظفران الله عليهم لنمثلن بهم فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي وسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة منهم حمزة فمثلوا به فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان لنا يوم مثل هذا لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربينا عليهم فلما كان يوم الفتح أي فتح مكة قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا الناس سمباهم فأنزل الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم جمع الشهداء ثم اسرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال ان الشهيد على هؤلاء يوم القيامه واخرج الامام واحد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن ثعلبت بن صعير رضي الله عنه قال لما اسرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد قال أشهد على هؤلاء ما من مجروح جرح في الله إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يذمى اللون لون الدم والريح ريح المزك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن, حيث وأن يدفلهم حيث صرعوا بذمائهم وثيابهم ولا يغسلوا فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد زنبلوهم في ثيابهم وأخرج الإمام أحمد في المسند والطحاوي في جرح مشكل الاثار بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال زنبلوهم بدمائهم فاني قد شهدت عليهم وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح او كل دم يفوح مسكن يوم القيامة وأخرج الإمام الطحاوي في شرح مشكل آثار وأبو داود في سننه بسند حسن على أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على شهداء احد ام لا اختلف في صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على شهداء احد من قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم روى البخاري وصحيحا عن جبر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامه وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الاثار وابو داود في سننه بسند حسن عن انس رضي الله عنه قال أن الشهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم أمر بالقتل فجعل يصلي عليهم فيضع تسعة وحمزة رضي الله عنهم فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يؤتوا بتسعة فيكبر عليهم بسبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يؤتوا بتسعة فيكبر عليهم سبع تكبرات حتى فرغ منهم القول بأنه صلى فقط على حمزة رضي الله عنه. أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو دود في سننه بسند حسن على انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا على حمزة فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد من الشهداء يعني شهداء عهد غيره الجمع بين الروايات قال الإمام البغوي في شرح السنة اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل واختلفوا في الصلاة عليه فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصلى عليه وهو قول أهل المدينة وبه قال مالك والشافعي وأحمد أذهب قوم إلى أنه يصلى عليه لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وبه قال إسحاق وقال ابن قيم في تهذيب السنن والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الأثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى روايات عن الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهبه وأما قول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد من الشهداء يعني شهداء عهد غير حمزة رضي الله عنه فقد قال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الأثار وقد يجوز أن يكون فعل ذلك من الصلاة على حمزة ومن ترك الصلاة على غيره لما أشغله يومئذ مما كان نزل به في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ومن هشم البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدفن القتلى فكان يوضع الرجل والرجلان والثلاثة في قبر واحد بل كان يكفن رجلان والثلاثة في الثوب الواحد وإنما أرخص لهم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح التي يشق معها أن يحفروا لكل واحد واحدة وقلة الثياب فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن إنشاء بن عامر عن صري رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصاب الناس قرح وجهد شديد وفي رواية قال شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح يوم أحد فقالوا كيف تأمر بقتلانا فقال صلى الله عليه وسلم احفظوا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين وثلاثة قالوا يا رسول الله من نقدم قال أكثرهم جمعا وأخذى للقرآن وخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذى للقرآن فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد ثوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي حديث جابر من الفوائد واحد جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهما اثنان وجواز جواز دفن اثنين في لحد وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد دفن عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح رضي الله عنهما في قبر واحد ودفن في قبر واحد عبد الله بن عمرو بن حرام وارد جابر وعمر بن الجموح رضي الله عنهما فقد أخرج الإمام البخاري في السعي عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جابر فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي قتادة رضي الله عنه قال اتى عمرو بن الجموح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ان قتلت في سبيل الله حتى اقتل امشي برجلي هذه صحيحه في الجنه وكانت رجله عرجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقتلوه يوم احد هو وابن اخيه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فجعلوا في قبر واحد ورى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفنوا عبد الله بن عمرو وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء وقال يدفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد دفنوا حمزة وعبد الله بن جحش رضي الله عنهما في قبر واحد ودفن حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه مع ابن أخته أميمة بنت عبد, عبد الله عبد الله بن جحش رضي الله عنهما في قبر واحد وكان الثوب الذي كفن فيه حمزة رضي الله عنه إذا غطي به رأسه ظهرت رجلاه وإذا غطي رجلاه ظهر رأسه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن خباب بن الأرض رضي الله عنه قال لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قالصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قالصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر وأخرج الإمام أحمد في مسنده والطحوي في شرح مشكل الأثار بسنن الحسن على أنس بن مالك رضي الله عنه قال كف حمزة رضي الله عنه في نمرة كانوا إذا مدوه على رأسه خرجت رجلاه وإذا مدوه على رجليه خرج رأسه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على رأسه ويجعلوه على رجليه من الإذخر تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه وكوفنا مصعب بن عمير رضي الله عنه في بردة إذا غطوا رأسه ظهرت قدماه وإذا غطوا قدميه ظهر رأسه فقد أخرج الشيخان في صحيحي مع الخباب بن الأردت رضي الله عنه أنه قال هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله ووقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قدر يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بلت رجلاه وإذا غطينا رجليه بلت رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر وروى الإمام البخاري في صحيحه عن سعد ابن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أطي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير خير مني كفنا في بردة ان غطي رأسه بلت رجلاه وإن غطي رجلاه بلت رأسه ثم بوسط لنا من الدنيا ما بوسط وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث واحد فضل الزهد اثنان أن الفضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا لألا تنقص حسناته وإلى ذلك أشار عبد الرحمن رضي الله عنه بقوله خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت وكان مصعب رضي الله عنه فتى مكة شبابا وجمالا وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وكان أعطر أهل مكة رضي الله عنه ثم إنه أسلم وترك كل هذا النعيم واستشهد ولم يجدوا لكفنه إلا بردة إذا غطى رأسه ظهرت رجلاه وإذا غطى رجليه ظهر رأسه دفن شهداء أحد بمصارعيم. وكان أناس من المسلمين قد احتملوا قتلهم المدينة ليدفنهم بها فأتاهم مناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يدفنوا حيث صرعوا طول الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن قتل أحد حملوا من مكانهم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتل إلى مصارعهم وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما, عادلتهما على ناضحين فدخلت بهم المدينة لتدفنهما في مقابرنا إذ لاحق الرجل ينادي ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتل فتدفنوها في مصاريعها حيث قتلت فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا كرامة الله عز وجل للشهيد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن جبر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فكان أبي أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غنية غير أذنه وأخرج ابن صعد في طبقاته والإمام مالك في الموطئ بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال فدخل السيل قبرهما أي قبر عبد الله بن عمر بن حرام والد جابر وعمر بن الجموه لأنهما دو في قبر واحد فحفر عنهما وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه فياده على جرحه فأمضت يده عن جراحه فانبعث الدم فردت يده إلى مكانها فسكن الدم قال جابر فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير فقيل له فرأيت أكفانه قال إنما كفن في نمرة خمر بها وجهه وجعل على رجليه الحرمر فوجدنا النمرة كما هي والحرمر على رجليه على هيئته وبين ذلك ست وأربعون سنة قال الحافظ الفاتح وهذا الحديث الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه يخالب في الظاهر رواية ابن سعد والإمام مالك من أنه حفظ عنها بعد ست واربعين سنة فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة أو أن السيل خرق أحد القبرين فصار كقبر واحد فأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شوطي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما أرد معاوية رضي الله عنه يزري العين التي عند قبول الشهداء بالمدينة أمر مناديا فنادى من كان له ميت فلياته قال جابر فذهبت إلى أبي فأخرجناهم رطابا يتفنون فأصابت المسحات واصبع رجل منهم فانفطرت دماء وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فبينما انا في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه اذ جاءني رجل فقال يا جابر ابن عبد الله والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا فخرج طائفة منه فأتيته فوجدته على النهو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل فواريته فضل شهداء أحد وأما ما جاء في فضل شهداء أحد فأذكر منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحاب أحد أما والله لوددت أني غدرت مع أصحابي نحص الجبل يعني سفح الجبل واخرجها الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن العلمين عباس رضي الله عنهما قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في في طير خضر ترد انهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشرابهم ومأكالهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكروا عن الحرب فقال الله عز وجل انا أبلغهم عنكم فانزل الله عز وجل هؤلاء إلى آيات على رسوله ولا تحسبن الذين قدروا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يغزقون قال الحافظ بن كثير أما أرواح الشهداء فهي في حواصل طير خضر فيك الكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسها فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان زيارة شهداء أحد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابو داود في سننه بسند حسن عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقمن فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحنية فقلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه قال قبور أصحابنا فلما جئنا قبور الشهداء قال صلى الله عليه وسلم هذه قبور إخواننا أخرج الفيقي في الدليل النبوة بسند حسن بالشواهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشهداء فإذا أتى فرضت الشعب يقول السلام عليكم بما صبرتم فأنيم عقب الدار ثم كان أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكان عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه يفعله وكان عثمان رضي الله عنه بعد عمر رضي الله عنه يفعل ذلك عدد شهداء المسلمين في أحد بلغ عدد من استشهد يوم أحد سبعين رجلا. ستة من المهاجرين وهم حمزه بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان وسعد بن خولي مولى حاطب بن أبي بلتع وعمر بن الأسلمي واربع وستون من الأنصار أخرج الإمام البخاري في صحيح عن قتادة قال من علم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغرض يوم القيامة من الأنصار قال قتادة وحدثنا انس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل منهم يوم أحد سبعون الحافظ حافظ الفتح ظاهر كلامي أنس رضي الله عنه أن الجميع من الأنصار وهو كذلك إلا القليل وأخرج الإمام البخاري وفي الصحيح عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الضمات يوم أحد عبد الله بن جوبيد رضي الله عنه فأصابوا منا سبعين وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فذكر حديث غزوة بدر ثم قال رضي الله عنه فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنع يوم بدر من أخذهم فقتل منهم سبعون وأنزل الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أخرج الإمام أحمد في مسنده ونسأيه سند حسن عن عبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستا قتل المشركين أما قتل المشركين فبلغ عددهم ثلاثة وعشرين رجلا دعاء وتضرع لله رب العالمين ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى المدينة ومعه أصحابه وقف على جبل أحد فأتنا على ربه وتضرع إليه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال لما كان يوم أحد وانكفى المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوه حتى اثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقجب لما باعت ولا مباعد لما قررت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزمك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مهتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك واجعل ليهم ريجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إلى الحق رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وشدة المحبة له ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء السبت راجعا إلى المدينة فصل بها المغرب وكانت النساء قد خرجنا يتلقين الناس فلقيتهم حمله من دجاشه رضي الله عنها فنعي لها اخوها عبد الله بن جاشه رضي الله عنه فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها خالها حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير رضي الله عنه فصاحت ولد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زوج المرأة منها لبمكان وفي لفظ ان للزوج من المراه لشعبه قصة المرأة الدينارية وخرجت امرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه فاشير لها حتى إذا رأتوا قالت كل مصيبة بعدك جلل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وإذا به يسمع البكاء والنواح في البيوت، فقال ما هذا؟ قالوا هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهم. فدرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قال لكن حمزة له بواكية عليه. فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسندة حسن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أهد سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن فقال لكن حمزة لا بواكية له فبلغ ذلك نساء الأنصار فجيد يبكين على حمزة قال فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فسمعهن وهن يبكين فقال ويحهن لم يزن يبكين بعد منذ الليلة مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن النياحة وتوعد عليها وقال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من عمل الجاهلية لا يطوقهن أهل الإسلام النياحة والاستسقاء بالأنواء والتعاير من أجاد القتال يوم أحد فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى سيفه فاطمة لتغسله فقد أخرج الحاكم بسجد صحيح عن ابن باثر رضي الله عنهما قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة ابنته سيفه فقال يا بني توصلي عن هذا الدم فأعطاه علي رضي الله عنه سيفه وقال وهذا فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم القتال وفي لغض فإنها قد شفتني فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت أجدت الضربة بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو تجالة وعاصم ثابت والحارث بن الصمة حراسة المدينة وبات المسلمون في المدينة ليلة الأحد بعد رجوعهم من معركة أحد يحرصون أنقاب المدينة ومداخلها وقد أنهكهم التعب وبات الأنصار على باب الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يحرسونه خوفا من هجوم العدو على المدينة غزوة حمراء الأسد كانت يوم الأحد بعد أحد بيوم واحد فقط لأن أحدا كانت يوم السبت لست عشر ليلة مضت من شوال وقيل لثمان ليال خلونا منه سببها وكان سببها من بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان بن حرب إن أنه يريد الرجوع بقريش المدينة ليستأصل من بقي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخرج النساء في سنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما صرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم ارجعوا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح امر بلالا رضي الله عنه ان ينادي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب العدو ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالامس استئذان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الخروج فكلم جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ان ابي كان خلفني على اخوات لي سبع أو قال 90 وقال يا بني انه لا ينبغي لي ولا لك ان نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ولست بالذي أُثيرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك، فتخلفت عليهن، ولا أحب أن توجه وجهًا إلا كنت معك، فأذن لي أخرج معك، فأذن لي اخرج معك، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال يوم أحد غيره. واستأذن عبد الله بن ابي بن سلول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يذهب معه، فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ورده. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد حمل لواء المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدينة ابن أم مكتوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في وجهه ومشجوج في جبهته وقد كسرت رباعيته وهو متوهين منكبه الأيمن من ضربة ابن قمئة وركبته مجحوشتان وخرج معه جميع من حضر القتال بعهد على ما بهم من الجراح والقرح أخرج الشيخان في صيحي معنى عائشة رضي الله عنهما الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وانتقوا اجر عظيم قالت العروة يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا قال من يذهب في أثرهم فانتذب منهم سبعون رجلا قال كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليله في السيد ثابت بن الضحاك الخزرجي، حتى عسكر بحمراء الاسد وقام المسلمون بذلك المكان ثلاث ليال، وكانوا يقدون في كل ليلة من الليالي النيران حتى كانت ترى من مكان بعيد، ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد مع بد ابن ابي معبد الخزاعية، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم هواهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يخفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان بها. ومعبد يومئذ مشرك فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولا ودنا أن الله عافاك فيهم ثم خرج حتى لقي ابا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقد أجمع الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما رأى ابو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد قال محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم ار مثله قط يتحركون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم فيهم من الحنق عليكم لم أرى مثله قط قال أبو سفيان ويحك قال أبو سفيان ويحك ما تقول قال والله ما أرى أن تردح لحتى ترى نواصي الخيل قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقية قال فإني أنهاك عن ذلك رجعوا أبي سفيان بجيشه إلى مكة فخف أبو سفيان وان معه فأسرعوا إلى مكة وعند انصرافهم مر بأبي سفيان ركب من عبد القيس فقال لهم أين تريدون قالوا نريد المدينة قال ولما قالوا نريد الميرة قال فهل انتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحملوا وأحملوا لكم ابي لكم غدا زبيبا بعكاو إذا وافيتموها قالوا نعم قالوا فإذا وافيتموه فاخبروه أن قد اجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبره بالذي قاله أبو سفيان فقال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل وبهذا الموقف نزل قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا أجر عظيم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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسمنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقيها في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم ايمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد ثلاثة أيام كما ذكرنا وفي يوم الأربعاء عاد إلى المدينة وقد استرد المسلمون الكثير من هيبتهم بعد أن كانت تتزعزع بسبب غزوة أحد مقتل أبي عزة الجمعي وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رجوعه إلى المدينة أبا عزة الجمحي وهو الذي كان قد بنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسر بدر انتفاقه وكثرت مناته وعلى أن لا يقتله ولا يظاهر عليه أحدا فنقض العهد وخرج مع قريش وصار يستنفر الناس ويحرضهم بأشعاره على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أسر جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أقلني وابن علي فإن لي بنات وأعطيك عهدا الا عودا لمثل ما فعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تمسح عرضك بمكة بعدها وتقول خدعت محمد مرتين وفي لفظ سخرت بمحمد مرتين اضرب عنقه يا زبير وفي رواية ثالثة قال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين فضرب عنقه ما نزل من القرآن يوم أحد أندر الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم في غزوة أحد ستين آية من سورة أل عمران فيها تفصيل لأحداث هذه المعركة العظيمة وقد اتجهت الآيات إلى مزج العتاب الرقيق بالدرس النافع وتطير المؤمنين حتى لا يتحول انتصارهم في الميدان إلى قنوط يفلق قواهم وحسرة تشل إنتاجهم وتبدأ الآيات من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. فمن الآيات التي نزلت قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين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 إلى غيرها من الآيات التي نزلت في غزوة أحد من سورة آل عمران بعض ما اجتملت عليه غزوة أحد من الأحكام والفقه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد بعض ما اجتملت عليه هذه الغزوة العظيمة من الأحكام والفقه فمنها واحد أن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لمس هو وشرع في أسبابه وتأهب الخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل العدوة اثنان ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد ثلاثة ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك أربعة ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا خرجوا كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه من الصبيان خمسة ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد ستة ومنها جواز الغماس في العدو كمن غمس أن سلم النضر رضي الله عنه وغيره سبعة ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك وليس ذلك من تمني الموت المنهي عنه كما فعل عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبل يوم أحد بلاء شديد فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار تسعة ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصل عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها عشرة. ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد عند الحاجة والضرورة اثنى عشر ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمر بن الجموح رضي الله عنه وهو عرج الثالث عشر ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبع هذيفة فانتنع هذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحد لقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ زاد المعاد الدروس والعبرة التي كانت في غزوة أحد فقال رحمه الله تعالى واحد فمنها تعريفهم سوء عقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك كما قال تعالى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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان اثنان ومنها أن حكمة الله وسنةه في رسوله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمن وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة, من البعثة والرسالة فاختضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة ومنها أن هذا من أعلام الرسل كما قال رجل لأبي سفيان هل قاتلتموه قال نعم قال فكيف الحرب بينكم وبينه قال سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة أربعة ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب فإن المسلمين لما أظهرهم الله على عدائهم يوم بدن وطار لهم الصيت داخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا فاقتضت حكمة الله عز وجل أن, أن سبب لعباده محنه ميزت بين المؤمن والمنافق فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخباتهم وعادت الويحهم تصريحا وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق لانقساما ظاهرة وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم خمسة ومنها أن الله سبحانه وتعالى لو, لو نصرهم دائما وأظهرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده كما بحكمته إنه بهم خبير بصير ستة ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار قال تعالى ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذله وقال سبحانه ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا فوسبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبضه وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره سبعة ومنها أنه سبحانه وتعالى هيئ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغه ألا بالبلاء والمحنه فيقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها ثمانية ومنها أن النفوس تكتسبون العافية الدائمة والنصر والغنى طويانا وركونا إلى العاجلة وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيدها إلى الله والدار الآخرة فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديث إليه فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريهة ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج, لاستخراج الأدواء منه ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه تسعة ومنها أن الشهرة عنده من أعلى مراتب أوليائه والشهداء خواصه والمقربون من عباده وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء طراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو عشرة ومنها أن الله سبحانه إذا اراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في اذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم وتسلط عليهم فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداءه من أسباب محقهم وهلاكهم وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمتسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وأحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية الحادي عشر ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبتهم وهبخهم على انقلابهم على عقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا فإنهم إنما يعبدون رب محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يموت فلو مات محمد صلى الله عليه وسلم أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به فكل نفس ذائقة الموت وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم بل يموت على الإسلام والتوحيد فإن الموت لابد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد حمد وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته